بسم الله الرحمن الرحيم قاصم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها قاضعين وما يأتهم من ذكر من الرحمان محدة إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 اَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِدْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فَثُم بُوِّئَ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُبَشِّرِينَ وَتِكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزت في الرعون إن لنحن الغالبون فألقى موسى عصام فإذا هي تلقف ما يأفكون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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَرْجُو أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ فأرسل فرعون في المداين حاشرين إن هؤلاء إلى شر زمة قليلون وإنهم لنا لغائون وإن لجميع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 وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأِ بُرَاهِمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضْرُرُونَ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 رب هبني حكمه وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم وافل لأبي وافل لأبي إنه كان من الضالين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 يا الله إن كنا لفي ظلال مبين إذن سويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حنيم فلو أن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 قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني, ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ مُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قالوا لئن لم تنتهي يا لوط من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه, فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين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 فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ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 فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْضِبْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ